بين اللحنا البديه في الرودة عصور الربيع. أشيان الشجي خلا الطيور تقبل تجي أضربنا باللحنة الشجي خلا الطيور تقبل تجي لروت فطايل تلجي لروت فطايل تلجي لروت فطايل في يوم والسلام والسلام. فرايح ونفسي أشياء بين لحن البديع في الروضة. طويل ورا اللحن الجميل في مشوار طويل سبحين وراء لحن الجميل تفرنا فيه مشوار طويل سبحين وراء لحن اليميل أفوري غرّت في الخميل أفوري غرّت في الخميل أفوري غرّت في الخميل ونفوس معلى نغمت تميل اشياء نبي اللحن البديه في الروح ده انا كان ايام كانكان باور لنا زياب طيور والرود مكان زياب طيور والرود مكان زياب طيور والرود مكان ما كنا يومرنا الحنان أشياء نبي اللحن البدي في الروضة عصف. ما عين مال في الصباح اهدينا بسماء تلقى ما عين مال في الصباح اهدينا بسماء Læk A og såd kænære til gænne fah A og såd kænære til قل ايه نجوم الفاجر لاحقين اشيان بيه اللحنى البديه في الرودة عصور الربيع.